بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حلم بهذا البلد ووالد وانا ولد لقد في كبد ايحسب الا عليه احد يقول اهلكتم مالا لبدا ايحسب ان لم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعان في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من تواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا